الحمد لله وصلنا للشريعه ماشي يا دايره الله, ورسول الله. الله, الله, ورسول الله. أن ورسوله انتهينا النصب الايه الفعل المضارع ان شاء الله نتكلم على جزم الفعل المضارع فيقول فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم نحو قوله تعالى قلت تعالى واكله يعني لو في طلب زي تعالوا وبعدين إيه؟ سقطت الفاء يعني ما قالش تعالوا فأتله أو ولكن قال تعالوا وسقطت الفاء بعد هذا الطلب وقصد الجزاء يعني قصد جزاء الطلب ده ذاكر تنجح فتنجح دي جزاء للايه مذاكر تعالوا وأتله فالتلاوة دي تبقى جزاء لليم تجيته وشرط, ال... وشرط الجزم بعد النهي صحته حلول إلا محله محله لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك فلننت قلت لا تدن من الأسد تسلم يعني لا تدن من الأسد حتى إيه تسلم فمعناها إيه إلا تدن من الأسد إيه تسلم شمع ذي فتصح هنا تقول إن لا، انت تقول إن لا يبقى في الحالة دي تسلم دي ينفع تجزمها تسلم دي ينفع تجزم. أما لو ما يصحش يبقى في الحاله دي لازم الفاعل ده يبقى إيه مرفوع، زي إيه؟ لا تدن من الأسد يأكلك. ينفع تقول لا تدن من الأسد يأكلك؟ لا. عشان إن لا من الأسد إذا أنت تنجو منه تسلم مش هيأكلك. ففي الحالة دي هو مش قصده كده امال قصده ايه لا تدنوا من الاسد حتى لا يأكل ففي الحالة دي هتترفع لا تدنوا من يعني كانوا بيقول لا تدنو من الاسد ولو دنوت منه سياكل ففي الحالة دي ما تبقاش جازم تبقى هي مرفوعه يعني كده مش مش للجزاء مش للجزاء هي مش للجزاء ويلزم ايضا بايه بلم ولما وباللام التربية وباللام الترابية وبلاد ترابية، ماشي؟ ويجزم بفعلين. طيب إحنا هن إيه؟ هنتكلم هذا على أول واحدة فايه. هنخش فيها. بقى. لما انقض الكلام على ما ينصب ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه. لما خلصت الكلام على اللي بينصب الفعل المضارع شرعت بدأته في الكلام على ما يجزم الفعل المضارع. والجاز مضربان نوعان جازم لفعل واحد وجازم لفعلين يبقى الذي يجزم الفعل مضارع نوعين نوع يجزم فعل واحد ونوع يجزم إيه فعلين فيبدأ بالنوع اللي بيجزم فعل واحد فالجازم لفعل واحد خمسة أمور أحدها ينفع تقول أحدها وينفع تقول إيه أحدها ماشي وينفع طول أحدها؟ لو قلت أحدها يبقى أحد هذي مبتلى، ولا قلت أحدها يبقى أحد هذي بدل على خمسة أمور أحدها؟ هي أصدي لا خمسة أمور هي ببقى مرفوعة بقى في البدل هي ببقى مرفوعة، طبعاً ينفع طول مجرور هنا؟ خمسة أمور على الخمسة. ماشي؟ يعني فلجزم الفاعل واحد أمور؟ أمور أحدة. ماشي. الحالة الثالثة اللي أنت تقدرها بالنسب فتولي أذكر لك أحدها ماشي. الطلب وذلك أنه إذا تقدّم أول حاجة طلب هي تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب وداء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. يبا بيقول إيه أول حاجة الطلب ليه لو تقدم لنا لفظ دل على الطلب زي الأم افعل ذاكر تنجح أو زي النه لقي لا تكفر تدخل الجنة ماشي أو زي الاستفهام اللي بيدل على الطلب استفهام أنت أصدق تطلب حاجة أو غير ذلك من أنواع الطلب طيب دي أول حاجتي يبى طلب بعد كده جاء بعده فعل مضارع هذا الفعل مجرد من من يبقى شرط هو فعل مضارع مجرد من الإِه من الفاء. يبقى ثاني شرط اللي ويجي فعل مضارع. ثالث شرط اللي هذا الفعل مضارع مجرد من الإِه من الفاء. رابع شرط اللي هو يقصد بهذا الفعل المضارع الجزاء ذاكر تنجح يعني جزاء مذاكرتك عن إيه أن تنجح. فانه يكون مجزوما بذلك الطلب يعني مجزوم ويكون اللي جزمه هو الطلب. طب ليه بقى من ناحية العلة يعني نحوية لي الطلب يجزمه لما فيه من معنى الشرط؟ يعني العامل اللي خلاه يجزم هو الطلب ليه جزم عشان فيه معنى الشرط يبقى ذاكر تنجح فيها معنى انت ذاكر تنجح فلأن فيها معنى الشرط فاذا هو العامل اللي جزم إيه؟ يعني هو هذا الحاجة اللي خليته يجزم ونعني بقصد الجزاء وإلا في مشترطة الفعل المضارع يقصد بالجزاء طب نعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم متقدم يعني العلاقة بين الجملتين تبع علاقة سببية ذاكر وسبب مذاكرتك مذاكرتك دي ستسبب انك إيه؟ تنجح ذاكر تنجح فالنجاح ده يبقى سبب المذاكرة ماشي؟ كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط. زي بالضبط ما جزاء الشرط إيه؟ مسبب عن فعل الشرط. أنت ذاكر تنجح، فجزاء الشرط اللي هو تنجح مسبب يعني جاء سببا ناتجا عن فعل الشرط اللي هو إيه؟ مذكرة. فنفس الكلام ذاكر تنجح، ال الجزاء ده إيه؟ مسبب. وذلك خ خو... تعالى قل تعالى وأتلو تقدم طلبه وهو تعالى وتأخر المضارع المجرد من الفائي وهو أتلو على فأتلو وقصد به الجزاء قصد به من ضرد الجزاء هذه المعنى تعالوا فإن تأتوا فإن أتلو عليكم فإن تأتوا إيه فجعل التلاوة جزاء للإيه للإتيام فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم يعني جعلت سببا عن إيه؟ مجيئهم فلذلك جزم وعلامة جزمه حذف آخره فا هنا جزم بآيه بحذف الآخر, الآخر, الآخر, الآخر, الآخر لأنه حرف فعل حذف الآخر الآخر لأنه حرف فعل بأصله أتلو ولكن لما جزمنا حذفنا حرف العل وهو الواو الواو الواو وك قول الشاعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي ايه بسقط اه ممتاز بسقط اللوى بين الدخول فحومل فحوم ده اول بيت لايه في قصيدة امرؤ القيس طيب الشاهد قفا نبكي فنبكي هنا ايه آه مجزوم وتقول ائتني اكرمك ائتني ايه اكرمك فاكرمك هنا جاءت مجرادة عن الفاء وجاءت جواب ايه شبط. مجزومة هل تأتيني احدثك يبقى ده ايفا يبقى الاول ائتني اكرمك دي طلب امر صح قفة نبكي دي طلب امر قلت تعالى وبرده امر طيب مثال بقى للاستفهام هل تأتيني وحدثك فتنفع تحط بدلها إن تأتيني وحدثك صح فبالتالي وحدثك يبقى فعل مضارع مجزوم بالإيه وعلامة جزم السكون. طيب لا تكفر تدخل الجنة لا تكفر إيه تدخل الجنة ماشي يعني إن لا تكفر تدخل إيه الجنة فدخولك الجنة جزاء على عدم كفرك وسقطت الفئة هنا من تدخل فبالتالي يوجزم ولا طيب طيب نبكي يعني لو ما أي لو لو ما حصلش الوقوف ده مش هنبك فبالقف أمر من الوقوف خاطب به اثنين كانا سيران معه ماشي لجيران العرب على أن تكون الرثقة ثلاثة ثم ثوق. تخيل يعني اثنين بيخطبهم وإنما هي منقلب عنن التوكيد الخفيفة مهم يعني نبكي مضارع من البكاء. فالشاهد اللي قوله نبكي فإنه فعل مضارع غير مقرن بالفاء وقد سبقه فعل أمر وهو قوله قفة وقد قصد الشاعر أن يجعل البكاء مسببا عن الوقوف. ولذلك جزم هذا المضارع في جواب الأمر فحذف منه حرف العل الأصل نبكي فما قالش نبكي قال نبكي ماشي؟ ليدلك اللي هي جزاء لو هو ما يريدش الجزاء ما يخلهش نبكي كده. نبكي ويبقى فعلا مضارع مرفوع فهم طيب ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجز لم يرزم الفعل بعده، فأول نحو ما تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجبا، ولا يجوز لك جزمه، وقد غلط في ذلك صاحب الجمل، والثاني نحو أنت تأتينا أو تأتينا تحدثنا أنت تأتينا تحدثنا. برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين طيب بيقول لو كان المتقدم بقى نفيا يبقى المتقدم مش طلب احنا قلنا مش طلب المتقدم يكون ايه فعل طلب ذاكر فعل طلب اتني تعالوا طيب لو كان المتقدم ده مش طلب بقى يأما نف يأما خبر مثبت ففي الحالة دي لم يجزم الفعل بعدهم يبقى الفعل اللي هو ايه التاني مش هيجزم فالاول اللي هو النفي ما تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجبا فالمقصود مش لا تأتينا تحدثنا لا المقصود ايه ان انت لا تأتينا تحدثنا يعني بينفي بيقفل هو بيجي اللي هو بيقول له دي إيه ترفع تحدثنا عشان مش ممكن تكون انت عن عن اللي هو يجي لك عشان يحدثك والطبع أنت بتقوله تعالى تحدثنا مش لا تأتينا تحدثنا ولا يجوز لك جزمه وقد غلط في ذلك صاحب الجمل اللي هو اسمه ابن مشهور والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحوين يبقى أنت تأتينا ماشي ده مش طلب فبالتالي هي تحدثنا أي خبر ما والنفي خبر برضو بس ده خبر مثبت وده خبر إيه منفي وأما قول العربي اتق الله أما قول العربي اتق الله امرئ فعل خيرا يثب عليه فجزم يثب جزم ايه يثب والاصل هي خبر اللي بيقوله بيخبره اللي فيه واحد اتق الله ايه وفعل الخير فيوثابه عليه فقال بالجزم اللي بقى بالجزم فوجهه أن تتق الله وفعل وإن كان فعلينماضيين ظاهرهم الخبر إلا أن المراد بهما الإيه الطلب والمعنى ليتق الله أمرا وليفعل خيرا فلما سكن او جزم يعني يثب دلنا على اللي هو قصده بتق الله امرئ فعل خيرا يثب عليه اللي هو بيطلب من الرجل من شخص اللي هو يتقي الله فيفعل الخير فيجزيه الله عز وجل بأن يثيبه على فعل هذا الخير مفهوم المعنى على في اشكال؟ مش فاهم؟ في اشكال؟ طيب دلوقتي أنا إيه؟ ممكن أقول لك اتق الله وافعل الخير تثب عليه صح؟ وممكن أقول لك بطريقة خبرية أقصد بيها اللي أنا حسك على ذلك فأقول لك اتق الله رئن فعل خيرا يثب عليه فأنا بالخبر ده الإنشاء في القرآن وفي اللغة العربية عموما كتير ما بيحصل اللي يقصد بالخبر إيه؟ الإنشاء فلو انا اصدي بالخبر الانشاء ينفع اجزمها اما لو انا اصدي بالخبر ينفعش اجزمها يبقى لازم ارفحها فعلى حسب مقصد الايه المتكلم فلو اللي بتكلم بيحكي حكاية اللي فيه واحد اتقى الله ففعل الخير فيثب عليه فالحادي في ولي يثاب عليه ينفعش يجزمه اما العربي اللي قال اتقى الله امرئه انفعل خيرا يثب عليه فهذا كان مقصده حس اللي قدامه اللي هو يتقي الله يفعل الخير فيجزيه الله عز وجل بإيه بأن يثيبه عليه والمعنى ليتق الله امرئ وليفعل خيرا وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم أو يغفر لكم يعني فرزم يغفر ليه بقى جزم يغفر اه لانه جواب لقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله و عليكم الفوز فممكن تقول طب ما تؤمنون بالله دي بخبر فقال لك اللي في معنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا ولي ويبقى أوضح لك بقى اللي إيه لو واحد بقى مش متقن لله عربيه هل يظن إيه؟ هل يظن اللي إيه؟ اللي يغفر دي جواب لي إيه؟ لأدلكم لكم لك وليس جوابا للاستفهام هل لكم؟ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة عن هل لكم يعني؟ ما نهاج دعوة ما نهاج الذنوب ما نهاج علاقة بإيه؟ بلا أدل لكم اللي هي مم هي لها علاقة بإيه والجهاد والجهد بالعنى الإيمان والجهد فهنا الإمام إيه الإمام من شان بقى من جماله بقى في الإيه أو يعني ما شاء الله قتل ندى وعموماً برضه في المغني اللبيب أكتر من كذا كتير هو بطرق بالقرآن وقبل لك أمثلة من اللي هو اللي على القرآن فبيقول إيه هل أدل لكم على تجارة أن تنجكم عذاب النعيم تقولوننا بالله ورسوله وتجيدونا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم دلائكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم فالندرس الناحى كبداية كده مادا لست حدد اللي ممكن تبقى جملة خبرية وردنا للإنشاء هقول إيه هقول أدل لكم هي الإيه هالأدل لكم دي الإنشاء ويبقى الجزاء يغفر لكم فيغفر جزمة من أجل الإيه من أجل هالأدل لكم ولكن هذا خطأ ليه عشان في المعنى ما في الجزاء هالأدل لكم مش جزاء هيغفر لكم هم الإيه اللي جزاء ويرغفر لكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. فلو قلت له تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله ممكن يقول لك إيه كيف وهي جملة خبرية فتقول له يا جملة خبرية أريد بها بإنشاء أريد بالإيه إنشاء. يعني معنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا ويغفر لك فهم يا شريف تؤمنوا ما تكذبش لو مجزومة كان قلت تؤمنوا عشان الجزم ما بيبقاش بيثبت النون فالمضارع يجزم بحذف النون لو كان من الأفعال الخمس فتؤمنون هنا النون مثبتة فطالما مثبتة يبقى مرفوع ماشي هو لو لو كان صبر والرب ينشر ينفع جازم لا ما يجزمش مش تؤمنونه بيجزم مش أما الفعل البعدي يجزم اه تاني يغفر ناسه ينفع ينفع يغفر وينفع يعني السكون جازم <تصفيق> لو هو أصد الجزاء يبقى يجزم. لو مش أصد الجزاء و الخبر لو بيخبر بس اللي ربنا يغفر لكم يبقى يرفع فعلى حسب قصده قصد المتكلمين <تصفيق> <تصفيق> عشان تؤمنونا مش جواب لهل أدلكم يعني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يمشي جواب لا دللكم ولكن ربنا عز وجل ما جواب لكم. أرادها جواب لا دللكم أرادها أرادها اللي إنتوا لو أمنتوا بالله ورسوله جهاتا في سبيل الله هيحصل لكم المغفرة ما أرادش اللي الدلالة تكون سبب في الإيمان في المعنى ده يعني فهم حويان بتمسح هو سؤال حلو يا شريف ما شاء الله سؤال كويس يعني آه. ماشي لا السؤال حلو ان شاء الله طيب بيقول ايه بقى ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع لازما يبقى لو لم يقصد <تصفيق> الحمد لله بالفعل الواقع بعد الطلب لو لم يقصد به الجزاء يمتنع إيه؟ يمتنع جزم فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم فربنا عز وجل قال تطهيرهم ما قالش تطهيرهم ماشي لو كان قال تطهيرهم يبقى ربنا عز وجل يريد خذ من أموالهم صدقة وهذه الصدقة تكون سبب في إيه؟ في تطهيرهم صح؟ ولكن هو قال تطهيرهم يبقى هذه الصدقة مطهيرة، فتطهيرهم مرفوع بالاتفاق القراء قراء، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهيرهم تطهيرهم، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة فبقيت, فبقيت مرفوعة مرفوعة مرفوعة زي اللي تطهر دي فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر وهم مفعول بيه والجملة كلها في محل ايه في محل نصب بصفة وايه والجملة بعد النكيرات ايه الصفة ماشي ولو قرأ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس النحو يعني ينفع تتقال كده بس ربنا لأنه لم يرد الجزاء ولكن أراد إلّى الوصف فجعلها إيه مرفوع فبالتالي يبقى المعنى خذ من أموه يشوف إحنا كلنا طلع منو لنا نفهمها بالإيه؟ آه بالجزاء لكن معنى خذ من أموالهم صدقة مطهرة فبقى فيها معنى خلي بالك بقى فيها معنى وجوب الإخلاص ووجوب دي تكون مطهرة من خلال اللي انت تبعى مخلص فيها وبقى فيها من وبقى فيها أفات ويقتضي هذا المعنى الجزاء لكن لو كان ربنا جل جزامها كان يبقى فيها معنى الجزاء ما فيهنش معنى المعنى الزيادة ده تفهمين المعنى لا يعني ما هو وصفها بخذنا وينم صدقة مطهرة فتضمن المعنى إيه اللي لازم الصدقة ديت وامطاهرة عشان الصدقة ديت وامطاهرة يبقى إيه؟ في إخلاص وفي شمّن وكذا وكذا. ده المراد من الآية الأصل. واقتضى هذا المراد اللي الصدقة المطاهرة دي بتطهر اللي هي الصدقة اللي نوعها مطهرة, نوع مطهرة هي اللي بتطهر فبقى المعنى بقى المعنى يعني يقتضي المعنيين يقتضي اللي لابد من الصدقة تكون مطاهرة وإذا كانت بالإخلاص والبعد عن الآثات اللي فيها ولو كانت مطاهرة فهي هستتطهر ما هو المعنى؟ صاهرهم وتذكيهم فبقيت أقوى في البلاغ بقيت أقوى في الإيه؟ في البلاغ ولو قرأ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس فاس النحوي يعني كما قرأ قوله كما قريء قوله تعالى لم يمتنع في القياس زي ما حصل في قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يريثني ففي قراءتين قراءة بالرفع وقراءة بالإيه بالجزم فأخذ بالرفع على جعل يريثني صفة لولي صفة لولي ماشي فهب لي من لدنك وليا وهذا الولي من وصفه أنه يريثني وبالتالي يرث هيبقى فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو وني مفعول به يرث والجمله في محل ايه نصب صفر يبقى دي قراءة الاولانيه القراءه الثانيه فهب لي من ندن كوليا يرثني بالجزم على جعله جزاء للأمر يعني فهب لي من ندن كوليا فيكون هذا الوهب بجزاءه اللي هو إيه رأسي، وهذا وهذا بخلاف قولك أتيني برجل يحب الله ورسوله، فانه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل الله ورسوله مسببة عن الاتيان به، ولكن انت تريد إيه؟ تريد الوصف، تريد الخبر، أنت تأتني برجل وهذا رجل وصفه أنه يحب الله إيه ورسوله. كما تريد في قولك، فإن ولا يجوز في الجزم لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن اتيان له كما تريد في قولك اتيء أكرمك، فأتني في أكرمك لا أنت أصبر الجزاء. أما في اتيء برجل يحب الله ورسوله لا تقص الجزاء. اتني أكرمك بالجزم لأن الإكرام مسببة عن اتيان وإنما أردت اتني برجل موصوف بهذه الصفة أنه يحب الله ورسوله. فعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا مع صحة المعنى وذلك نح قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدن من الأسد تسلم فإنه لو قيل في موضعهما إن لا تكفر تدخل الجنة وإلا تدن من الأسد تسلم صحة بخلاف لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد يأكل يأكلك فإنه ممتنع, ممتنع فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار وإلا تدن من الأسد يأكلك طيب بيقول إيه واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب إيه في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا الناخية مع صحة المعنى يبقى مش هيمفع عجزم في جواب النهي إلا إنما أقدر إلا إن والمعنى صح. لو قدرت إلا والمعنى صحش يبقى مش هجزم يبقى أرفع. فبيقول لا تكفر تدخل الجنة. لو أنا قدرت إلا إن تكفر تدخل الجنة يبقى صح في ال في المعنى لما الصح. إلا تكفر تدخل الجنة صح. فبالتالي يبقى ينفع تدخل دي أجزمها. ولا تدن من الأسد تسلم. لو قدرت إلا تدن من الأسد تسلم. تصح المعنى لما صحش. صحش. يصح. فبالتالي ينفع. إيه أجزم تسلم، فإنه لو قيل في مضيعة ما إلا تكفر تدخل الجنة وإلا تدم من الأصل تسلم صح، بخلاف بقى لا تكفر تدخل النار، هل يصح إلا تكفر تدخل النار؟ إلا تكفر لا تدخل النار مش تدخل النار، إلا تكفر تدخل الجنة، فبالتالي يبقى لما لا يصح يبقى المراد هنا مش الجزم المراد هنا الإيه؟ الرفع يعني لا تكفر ولو كفرت ستدخل النار. معنا الجملة، فالرفع يفرع عن الج الجزم هنا في المعنى ذا. لو انت جزمت يب أجعلت الإيه الجزم ذا جزاء الفعل المجزون ذا جزاء للإيه للنه. أما لو انت رفعت يبقى المعنى هيختلف يختلف. وإلا تدن من الأسد يأكلك فمن ينفعش تقول إلا تدن من الأسد يأكلك ليه؟ عشان إلا تدن من الأسد هو مش هأكلك انت أنت بعيد تعمه أصلاً. إيه أو إذا أنتد من الأسد يأكلك آه لكن فلما لا يصح فبالتالي يأكلك كنا مرفوع في معنى الكلام إن تد من الأسد سيأكلك الأسد ماشي ولهذا أجمع السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمن تستكسر ولا تمن الإيه تستكسر بقى لأنه لا يصح وأن يقال إلا تمن تستكسر يعني لا صح هل تقول إيه ولا إيه بتقول إيه لا تمن يا يعني لا لا تمن يعني لا تمن تستكثر فالاستكثر هنا مش جزاء عدم الممن فما تنفعش ماشي ها فليس هذا بجواب وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمن يعني لا تمن مستكثرا لا تمن إيه مستفسف كأنه قيل ولا تمنن مستكسراً يعني ما تمنش أنت تستكسر كأن المعنى هي كذا يعني يعني لا تمنن ويكون حالك الاستكسار من الأعمال الصالحة اللي أنت بتبتعملها أو كذا أو كذا أو التعب اللي أنت بتعبره في سبيل الله أو كذا أو كذا هو معنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن عن أن يهب شيئا هو يطمع وأن يتعود من الممهوب له أكثر من الممهوب. ذي رأي ابن, إيه؟ ابن هشام ورأي الشيخ يعني اللي درس لنا اللي هو مقصود بها لا تمنن مستكثرا بالمعنى اللي انتوا فهمين. شيخ. بمعنى إيه اللي هو إيه لا تمنن وحالك الاستكثار يعني من الأعمال الصالحة اللي انت بتعملها أو من المجهود اللي انت رزقته تع... هشام بقى فبنهشام برأي ورأيتين. رأيه إيه رأيه اللي اللازجل نهى نبيه عن أن يهب عن أن يهب شيئا هو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب يعني يعني لا يستكثر مما سوف يهبه الله له من صمرة دعوته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 تكرم وتعمل وتاع فما يجي المدعو مثلا لأبلك بالإيه بطريقة وحشة أو بأسلوب سيء أو بتاع بتتدايل صح لا أنت ما عن ذلك فما رأي أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يهب شيئا يهب شيئا يعني يعمل حاجة فيها أخير فيها هبة للناس فيها وكذا هو يطمع أن يتعوض من الموهوب له يعني يطمع من الشخص الذي يهب هذا أكثر من الموهوب أكثر من الحاجة الذي يهب فمعنى الكلام يعني أنت تعملها لربنا وتطمع جزاء ربنا عز وجل وتطمعش من الموهوب له شيء وتطمعش من الشخص الذي بتهب له هذا الشيء حاجة فمن أمثل هذا مثلا أنت الله عز وجل على خير الذي تدعوه إلى الله وتفزل وكذا فما تبقاش منتظر منه اللي هو يعطيك حاجة مقابل دعوتك دي لا انت بتعملها لله عز وجل فاهمين او لا فاهمين ده رأي ابن هشين وفي رأي تاني زي ما قلت لكم اللي هو ايه لا تمنن بالعمل الصالح يعني ما يعني بالعمل الصالح تستكسر يعني انت, يعني, يعني انت حالك يعني الاستكثار بالعمل الصالح ده ده غلط يعني مستكسرش كأنه ايه يريد اللي إيه لا ينهيان كذا يعني تستكثر أعمالك تستكثر تعبك تستكثر مجهودك فهذا تفسير إيه آخر برضه يعني لاعتبار فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري في قراءة بقى الظهر اللي هي مش متوتره يعني بس هي قراءة برداء اللي هي تستكثر بالجزء يعني حسب ما نظن اللي هي مش من العشرة يعني بس هي بس هي قراءة ما فقلت هو أبي قلت يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون بدلا من تمن يعني معنى لا تمن تستكثر يعني إن لا تمن لا يعني مش كده أصدق لا تمن تستكثر يعني يعني كانوا لا تمن ولا تستكثر فيبقى مجزومة مش جزاء المن؟ لأ إنه يعني لين من لا لكنه بينهى يعني كأنه في تقدير لا يعني لا تمل لا تستكسر فمجزومة بحرف لا مجزومة لا إنهي مش مجزومة بأن هي جواب آه فذا أول إيه احتمال كان قيل لا تستكسر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا يعني إيه ما تشوفش اللي انت بتديه كتير والثاني الاحتمال الثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف يعني هو لا تمنون تستكثر فوقف ففي القراءات يجوز اللي انت في الوقف تصل بنية الوقف يعني ايه لا تمنون تستكثر ولربك فاصبر فتستكثر دي آخر آية فتقول لا تمن تستكثر فبعد تستكثر فتقول تستكثر ولربك فاصبر ماشي فدي أجازها القراء ماشي فعشان كده هو إيه قال لك إيه ممكن يكون كده ده لو هو وصلها أما لهو ما وصلهاش وقال لا تمن تستكثر ولربك فاصبر فممكن يكون الوقف ضغف آية مش اللي هو بيجزم تستكثر أنا متأسف هو بيلقى لا تمن تستكثر ولا ربك فضب فهو على كلام الشامي اللي قال لا تمن تستكثر وقف يعني كده قال تستكثر ولا ربك فضب عشان فقرأها بالإيه يعني هن في احتمالين في احتمال اللي هو قال لا تمن تستكثر وقف أنا ولا ربك فضب في الاحتمال ده ما فيش مشكلة ليه علشان ده وقف آية مش مش يوقف بيجزم طب الاحتمال التاني اللي هو يقول يتمن تستكثر بعد كده يقول تستكثر ولا ربك فاصبر فالمفروض يقول تستكثر ولا ربك فاصبر فبعض القراء أجاز اللي ايه اللي هو يقدر الوقف عليه لكونه رأس آية فيسكنه لأجل الوقف ثم يصل بنية الوقف فدي أجازها بعض القراء يعني اللي هو لما يجي يصله ينفع يسكنه باعتبار اللي هو المفروض يتوقف عليه يعني مفهوم المعنى؟ دي أجازها بعض الإيه الكرة والثالث أن يكون سكنه لتناسه برؤوس الآي وهي فأنذر فكبر فطاهر فهجر يعني ما عايز يعمل هذا الشعر كده الدراشة عليه هو طبعا والله اعلم والله اعلم يعني هو القراءه اللي هو قال لا تمن انت تستكثر ولا ربك فسر فالجزم ده مبني على الرويس الايه يا اما بقى المعنى الاولاني هو ده اقوى الايه المعاني اللي هو بدل من تمن ماشي طيب وكمان هي القراءه مش من عشرة القراءه دي مش ايه مش من عشرة طيب فإن قلت فما تصنع في قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا فإن يؤذي مضارع مجزون بحذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها هو واقع في جواب النهي الذي هو لا يقرب ولا يصح المعنى على وضع إن وحرف النفي بحيث تقول إن لا يقرب مسجدنا إلا يقرب مسجد مسجدنا يؤذنا لأن الإداءة تسبب عن القرب لا عن عدم الإيه؟ القرب وما تصنع أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض فإن الرواية وردت بجزم يضرب الواقع في جواب لا ترجع ولا يصح أن تقول إلا ترجع يضرب لأن الضربة مسبب عن الرجوع لا عن عدمه قلت في الجواب عن هذا إنما أخطأت في أنك اعتبرت يؤذينا جوابا لقوله لا يقرب وكذلك فجعل يضرب جوابا لقوله لا ترجع وليس الأمر كذلك بل يؤذينا بدل من لا يقرب وكأنه قال لا يؤذينا أمثله يضرب فإنه بدل من لا ترجع بعد كفاره كأنه قيل من أول الأمر لا يضرب بعضكم لا يضرب بعضكم لخاب بعض نفس المعنى بتاعه لا تمل وتستكسر فمعنى الايه الحديث من اكل نذير الشجره فلا يقرب مسجدنا لا يؤذنا معنى الحديث ايه كده فيدينا بدل من ايه من يقرب وكذلك الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم اقاب بعض يعني لا ترجعوا بعد كفارا لا يضرب بعضكم اقابه ايه بعض فاهمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا نحوا مفيد برضه في الفهم القرآني. ده لسه بقى.